يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاع والكافرون هم الظالمون